اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل في اللهم لك الحمد وحمد كثيرا خالدا مع قولك ولك الحمد دون عينك ولك الحمد وحمد لا ولك الحمد له دون مشيتك استوى في الله الذي لا إلا إلا هو الله لا استغفر الله الذي لا إله إلا هو العظيم القوي وتصور لي استغفر الله استغفر جميع المستغفرين عدد الافار بالمنفورين وعدد انفاس انفاس وعدد انفاس الخلائق وعدد, وعدد, وعدد, وعدد, وعدد, وعدد, وعدد حسنات المخلوقات وعدد المخلوقين ما كان ويكون في الدنيا والاخره وعدد اعماءه وعدد عدله وفضله ما عرف الظعف والضعاف ذاك ذلك من والدينا والمشايخنا ومن ومن يذلنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالخير ومن انشا السير دار والوالدين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا دوف علينا يا, يا, يا, يا الله لا لا الله لا اله الله لا إله الله, لا الله النبات والشجر الله لا إله <سؤال> إلا الله أخير مما يجمع لا إله إلا الله من يومنا آذى إلا يوم ينفع في السر لا إله إلا الله من جميع المملؤ والجول من الأراضين والسماوات والذوع والقلم والعرش والكوزي والجنان والنيران والعشر والميزان والأعراف وعدد ما فيهن وعدد ما كان ويكون وعدد ما عُدد وكويت ما نزن بمثاقنها وذراتها وعدد ما قيل وما يقال لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى <سؤال> الله عليه وسلم اللهم <سؤال> إنا جعلنا توحيدنا عندك وفيع لنا فلا تضيع وديعنا فإنا راجعون إليك يا حفظ ذكري للذكري حفظ ذكرنا لك عندك فإنك قلت فإنك قلت وقولك عقمنا نعوزنا ذكر وإلا له الحافظ يا الله يا رحم الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى Almighty أنuckle صناع والصحر والعبياء و المرسلين والبلائكة والأحباب والمحبوبين والمعبيين والمحبوبين من السماوات고 الأرض والمضمت الصدر اللهم صلى على رحمة و على آل مع�� صليت على إبراهيم وعلى على آل an البراهيم و علىء لا ياCoV اللهم بارك على محمد, محمد كما بأردت على يبراهيم وعلى على آلassemble و على آل ابرهيم و قن Andrew Allahumme salli Muhammadin, Muhammadin, ala Muhammadinin ve zevacihin ve ematihul mu'minin ve ve albeyti. Allahumme salli ala Muhammadin ve ala ali Muhammadin kama sallaita ala ibraheema ve ala ali ibraheema inneke hamidun mecid ve alayna rabbun اللهم سل وسلم على سيدنا محمد conclusions وعلى أهل السيدنا محمد بن ذات来 يا عمالذين آمنوا إلى المجل الصلاة في astmiven الله وسلم على سيدناَنا معمد بن أيام النشكل وعلى آل سيدنا محمد أهل السيدنا معمدل بنve ح portraits الله ي 여기에 جماعة بالجميع فُضع مجraktionяс قُق incorporates ζ��ة الله سل وسلم على السيدنا محمد الذي كمل الله مؤقاته وأيامه والجمعة وجمعكم ve eyyâmehu ve cümâ'ahu Bismillahirrahmanirrahim Yaqıdıycakum Resûlüm minan Kusikum aziz Aleyhim ânittum arîsun Aleykum min mü'minîn râuf ar-raîm A'budullâhe râbbî vâla uşrbîhî şey'a Allahüm min yal'ûka bi'asma'ik al-husnâ kulliha La ilahe illâ entir-b'âneke Entü salli alâ Muhammed ve alâ alih Muhammedin kemâ salli teâlâ Ibraheem ve alâ Allahümme salli ala Muhammedin fiilin bihi ve ala alihi ve sahbihi ve selam teslima sallallahu ala Muhammedin ve ala alim Muhammedin salatan ve ahluha Allahümme ya Rabbi Muhammedin ve Muhammedin salli Muhammedin ve alim Muhammedin ve acilzi Muhammeden sallallahu aleyhi ve ma huve ahl Allahümme rabbe sabaati saba'i ve rabbi ربنا وعبنا كل شيء من منزل التوراة والإنجيل والزبون والفرقان العظيم اللهم أنت لمر فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الضائر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فلله الحمد لله فلله الحمد لله لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minadh-dhalimin. Mashaallah kana bimali yashlimukum. Biquwetika billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kibarihi wa rasulika salatan kama amuritha al-musalli alayhi اللهم محمد انعته لا يبقى من اعمدك شيء وبعدك يا محمد انعته لا يبقى من بركاتك شيء اللهم سلم وسلم ووفق وانجح وذك وربح وان في ما ارجع اصلى الصلوات ولاعبي كامل باجل المنن والتعيات على عبدك النبي ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم النبي هو فلاقه سبح ينماره أحدانية وطلعت شمس الأسرار ربانية قام ربع للعقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية نور كل رسول وسناءه ياسين والقرهان الحكيم لكلمن الرسالين على أسراط مستقيم سر كل نبي ودعاء ذلك تقديم العزيز العليم جوهر كل وليم وغياب سلام قولا من رب الرحيم اللهم مسلم وسلم على سيدنا محمد النبي لأمه ربي القريشه إلى حاشمه أبطعه مكيه صعب تاج والكرامة صعب بالخير والبر صعب السراية ولاطيا والغازم والجهاد والمغنم والمقسم صعب الآيات والمعجزات والعلامات والأيرات صاحب العج والخلق والتلبية صاحب الصفاء والمرهة والمشعر الحرام والمقام والقبلة والمحراب والمنبر صاحب المقام المحوذ والحمل المبرود والشفاءة والسجود للرب المعبود صاحب رمي الجمرات والمقوف عرفاتي، صاحب الأعلم الطويل والكلام الجنين صاعب كلمة الإبلاس والصدق والتصديق يَنَّهُمْ صَلِمْ وَالسَّلْمَ لَا سَيْدِنَا مُحْمَدٍ وَعَلَى سيدنا محمد مُحْمَدٍ تنجينا بها من جميع المحان والإحان والأحوال والبليات وتسنينا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والآهات بها من جميع الأيوب والسيئات في لنا وتغفر لنا بها جميع الذنوبات وتمعو بها عن خطيئاتي، وتقضي <لنا> بها جميع ما نطلبه من العاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلدنا بها أقصى روايات من جميع الخيرات في العيات وبعد الممات يا ربي الله يا مجيب <الدعامات> اللهم من يسلك التجلى في مدتي عياتي وبعد ما بعد مماتي ضعف العافى ذلك الفال في صلاه وسلام مطهر في مثل ذلك ومنثال يمثل ذلك على ابيك ونبيك محمد النبي والمرسول لربي وعلى اله واصحابه واولاده وازواجه ودنياته وانبيته واصحاره ومنصاره وشاعيه واتباعه ومواليه وغتامه وحجابه إلهي جعل كل صلاه من ذلك تفوق وتفضل صلاه المسلمين عليه من السماوات و من الارض اجمعين كفضل الذي غلطته عليكافه خلقك يا اكرم الاكرمين ويا رحمن الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله المصلي المصليم الكريم لا سيدنا ولا مبلانا محمد عبدك منبيك من رسولك منبين ميسيدك الفاتح الخاتم الرحمة ميم الملك مدان التمام بحر ممالك ومعدن أسرارك وجدك وعروس مملكتك وعين أعيان خليقتك صفيك السابقين الخلق نوره والرحمة, والرحمة للعالمين ظهوره المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى عين العناية مزين القيامة وكنز الهداية وإمام الحضرة وأمين المملكة واضراز الحللة وكنز الله عقيقتي شمس الشريعة وكاش دياج النملتي مناصر الملة ونبي رحمتي الشفيع الممتين يوم القيامة يوم تخشى الأصوات وتشخص الأبصر اللهم سلم وسلم على سيدنا ونبينا محمد النوري أبا لجي والبهاي يا أبو سترات موسى وقاموس عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم مجمعين طلص من الفلك الأطلس في بطوني كنت كنزم مخفيا فأحببت أن أورف طاعوس الملك المقدس في ظهوري. فخلقت خلقاً فتعرفت إليهم في فبيعرفوني قرة عين اليقين مرآة للعزم من المسلمين إلى شهود الملك الحق المبين نور أبصار أبصار الأنبياء المكرمين ومحل نظرك وساعة, وساعة رحمتك من العالم الأولين والآخرين وصلى الله عليهم وعلى إخوانهن النبيين والأرسلين وعلى آله وصعب الطيبين الطاهرين اللهم صلما سلم وأتحفان عم ومنح وكرم أجزل ve ağzım afdala salatika ve yufa selamika salata ve selama yatağla al-zalami min ufuki künhiri vatin zâti ila felak-i sema'i mazahir asma'i ve sıfati ve yartakiyani inda sidrati müntehal-arifi ila merkezi jalani nuri'l-mubin ala seyyidina ve mevlana muhammedin abdike ve علم يقين العلماء الربانيين وعن يقين الهنفاء الراشدين وهق نقين أنبياء المكرمين الذين تاهت في أمار جلالهم يهن العازم من المؤسدين وتعيرت في ذرك عقائق مباما الملائكة المهيعمين المنزيني عليه في القرآن العظيم بلسان عربي مبين لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذِ بَعْثَ فِيهِمْ مَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ كَالُمْ قَبْلُ لَفِي طَلَى الْمُؤْمِهِمْ اللهم صلى الله عليه وسلم صلاة ذاتك على عرض صفاتك الجامعين كل الكمال المتصفين صفات الجلال وال من تنزه المخلوقين في المثال ينبوع المعارف الربانية وحيطة الأسرار الإلهية غاية من تأسائلين كل حائر من السالكين محمد المحمود الأنصافي من الآتي وأحمد من مضى ومن هو آتي وسلم كسيما بدايته الأزال وغايته الأبد حتى لا يحصر عدد ولا ينهيه أمد وارضع أن توابعه في الشريعة والطريقة والحقيقة من الأصحاب والولماء والطريقة وجعلنا يا مبنى لهم آمين Allahümme salli ve sellim ala سيدنا محمد wa ala ala seyyidina Muhammedin Fathahi abwaabi hadratike wa'i dinayetihi bi khalqike wa, in wa rasulike ila cennedike ve wa insike Vahdâ niddatil al münzani ala ilayatul waduhatul muqilil aferati mahi اسمه في الصالمات الامر بالمعروف والله عن الجرات الثامل من شراب من سيدنا خير البنيات صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم على من له الأحلاق الرطية والأبصاف المرضية والأقوال الشريعة والأحوال الحقيقة من عناية نازلين والسعادة تنابدين والفتحات المكية والظهرات المدنية والكمالات الإلهية والمعالم الربانية سر البرية مشفينا يوم وعافنا المستغفر لنا عند ربنا الداعين إليك المقتدع به لمن أراد الوصول إليك الأنيس بك التبعش غيرك حتى تمتع من نور ذاتك ورجع بك لا بغيرك، وشهد وحدتك في كثرتك، وقلت له بلسان حالك، وقويته لكمالك، فاستع ما تؤمر بعرضاً المشركين الذاكير لك في ليلك، الصائم لك في نهارك المعروف عند ملائكتك أنه خير خلقك، اللهم إنا نتبسّل إليك إلى حرف الجمع لما عني كمالك نسألك إياك بك ترينا وجنبينا وأن تمحو وأن تمحو عنا وجود ابن بنا جمالك تغيبنا عنا في يحار إليك معصومين من الشواغل الدنيوية راغبين إليك غائبين بك يا يا الله ياه يا الله ياه يا الله لا إله غير من شراب محبتك وهمسنا في بحار عديتك حتى نرتع في محبوحة حضرتك ونقطعنا وهاب خليقتك وفاهمنيك ورحمتك اننا بننا طاعتك يوب غيرنا بعرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله مصابيح الوجود يا الراحمين تلحقنا بهم وتمحنا حبهم يا الله يا عيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتقبل منا إنك أت السميع العليم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهب لنا معرفة نافعة إنك على كل شيء كثير يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم نسألك أن ترزقنا رؤية نبينا في منامنا ويقظتنا فأن تصلي وتسلم عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين فنسألك أن تصلي على خيرنا وكن على خيرنا وكلنا لنا في جنعورنا اللهم اجعل فطا إلى صلاتك أبدا ومنى برائكا ve amne barakat ki sarmada ve azkat hinyat ki fadıl ve على أشرب في الإنسانية والجانية ومجمع الرقائق الإيمانية صور التجنيات الإنسانية ومخبز الأسرار الرحمانية فاسطة إقد النبيين ومقدمة جنش المرسلين فائد ركبن أبنيا يستطيعين وابصال القلب جمعين حامل لواء عزنا على، ومالك زمة المجد لأسنا، شاهد أسرار الأزل وما مشاهد ماد سوابق الوالي، ترجمان لسان للقدم، ومن بعد علمي ولا علم مظهر سير وجود الجزئي وكلني وإنسان عين وجود رئيي، السفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتعقيق يا متاب العدودية والمتخلق لأخلاق المقامات الاصطفائية الخجيب الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا ومبدانا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطالب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. عدد معلوماتك ومدادك وماتك كل ما ذكرك ما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكري الغافر والسلم تسليم كثيرا دائما